السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته حياكم الله سيزاني شكرا كفاننا بجزاكم لكم الخير حيا الله أسد السنة الشيخ الزغبي شيخنا الشيخ حازم صلاح واسمعيل يا ربنا خليك يا شيخ صالح, صالح. يعني, يعني بداية صالح. أن نشكر قناتي الخليجية والقائمين عليها أن أسعد الأمة بهذا اللقاء الرائع الماتع ربنا خليك شيخ صالح ولو أذنتم لنا وسيزاني يعني نعبر لشيخ حازم عما نكن ولو في كلمات يعني اتفضل شيخ صالح جزاكم الله خير تفضل. هو حازم لله ليس لغيره ومصدق لمقاله بفعاله رجل صدوق شامخ متواضع شهم حي سابق لزمانه امل اللواء فصار قائدا امتي تهفو الى عصر الرسول والي سر للامام ونحن خلف حازم سر للامام ونحن خلف حازم قد أشرق الصبح المضيء بنوره قد أصبح الشعب المطيع مناضلا مستيقظا ومحددا لمساره لله دارك شيخنا أستاذنا لله درك شيخنا أستاذنا أنت القوي بدينه وبعلمه أنت الأمين وأنت من علمتنا نحيا كراما كالنبي وآله نحيا كراما النبي يعني املنا في الله عز وجل الله ثم فيك شيخنا حازم كريم. الله يا شيخ صالح يعني يعني ده بركاتك يا استاذنا انا انا بقى لي كتير بعرف الشيخ صالح اول مره اكتشف الموهبه دي النهارده ربنا يحفظكم نذل الله عز وجل ربنا يعني ربنا يزيك ولا خير يا, يا, يا, يا شيخ صالح بشكرك طبعا شكرا جزيلا طبعا يعني وهذا يعني هذا الشملوك زكى الشملوك هذا الاسد يعني فانت تلميذ يعني أي استاذنا فضيله الشيخ محمد عبد الملك الزغبي اجازته في اربع كتب كبيرة من كتب العقيده ما شاء الله اجازات كمان ده انت, انت خلاص انت عندك شخص صالح ما شاء الله لغته العربيه سليمه نطقه فصيح ويحفظ كتاب الله عن ظهري هو تلميزه ماني غريبا مان. ما الله انا بقى. انا بجمله بقى ان انا فتان بقى وانا ان احنا بعد الهوى ممكن ان احنا نختلف بس نختلف, نختلف بس يعني انا لازم اقول للناس لا لا لا, لا لا لا لا الدكتوراه وعضويه ربطه العالم الاسلامي حضرتك اتكلمنا عنها لا لا لا معلش موافق يا فندم مشمش بس أنا دعني نظري طب دعني اقول كلمه دعني اقول كلمه يا جماعه يا من تشاهدوننا الان الأستاذ هاني طبعا سياسي كبير جدا وصح في أن أشعر يا من تشاهدونني <تصفيق> الآن أقول أقسم بالله أقسم بالله. بالله ما نمت البارحة في التفكير لأني أرى تقصيرة ولذلك كلفني إخواني شقيقي العلامة الشيخ محمود الزغبي وله من الموسوعات ما شهد بها القاصي والداني حتى كبار العلماء في المملكة الشيخ أحمد ابن عبد الملك الزغبي الشيخ الدكتور إن شاء الله عبد اللطيف ابن عبد الملك الزغبي الجميع قالوا نحن مع الرجل بمهجنا وأرواحنا وأنا بقول لكم اهو بالنسبة للدعم أنا بقول لكم على ششتي الخليجية انا اللي تبدن الحملة ادعموا هذا الرجل ووالله لن نحزن أبدا بل سنفرح وبإذن الله جل وعلا سنرى البغية أمام أعيننا يا جمعنا بقولها لكم بقول تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر فأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحار حصانك في سيناء يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر نساء فلسطين تكحلت بالأزى وفي بيت لحم قاصرة وقصار وليمون يافا يابس في حقوله وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر رفيق صلاح الدين هل لك عودة فان جيوش الكفر تنهى وتأمر يا رجل انا معك بكل ما اتينا واسمعوها مني بالنسبة لشروط الحاكم المسلم تعلم أني لا أنافق الرجل على الإطلاق اول حاجة الإسلام هو مثلم مؤمن تقي لا أزكيه على الله البلوغ هذا معلوم العقل أيضا الحرية أيضا الذكورة أيضا العلم جمع بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي والحمد لله جل وتن ve العدالة مشهود له من القاص والداني بذلك الكفاءة النفسية مشهود له بذلك من القاص والداني الكفاءة الجسمية مشهود له بذلك من القاص والداني عدم الحرص على الامامة اي الحكم اقسم بالله ان الناس زجوا به ثانية لانهم رأوا فيه الكفاءة ثالثة انه جمع بين القوة والامانة قوي امين ثالثا أود أن أقول ان الرجل والله ما تكسب ولا أدخل بيته فلساً واحدة منذ اجتهد في هذا الأمر واحتسب نفسه لله جل وعلا حتى أنه لا يرى أولاده بالأسبوع والأسبوعين وهم أطفال أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي يا إخواني الدعاء يا إخواني العلماء يا إخواني من أهل الفضل والعلم اما انا لنا أن نرفع راية الرجل حتى حتى نقول للجميع إن كان اختارنا من ارتضيناه ديناً ودنيا وهو للمصريين جميعاً أسأل الله له التوفيق طبعاً الدكتور سيد حسين بيتضم طبعاً لحضرتك وصلني حالاً دلوقتي أنه بيتضم لحضرتك طبعاً في تأييده لفضيلة الأساس حزم صلاح أبو اسماعيل وطبعاً يعني أنا عارف أن احنا وقتنا قارب على الانتهاء وأمام دقائق معدودة ولكن يعني الكلام مش هينفع في الحلقة دي احنا محتاجين حلقة تانية ممكن مم. الاسبوع القادم في نفس الموعد ولا نرتبها بعد الهوا ان شاء الله انا الحقيقه يعني منفعل ومش قادر يبقى الاربعاء الجاي زي ما احنا ان شاء الله ده انت هاز اللي فرصه شاء الله مش قادر اوفي فضيله شيخنا الكريم الدكتور عبد محمد عبد الملك الزغبي وبعدين انا مفاجئ الآن بثلاث مفاجئات اولا مفاجئ بأشقائه فإذا بيت علم لا لكلهم من علماء شيخ يعني محمود ما شهد عليه يعني هذا, هذا عالم شيخ محمود ومفاجئ على درجة الدكتوراه وهو خبر رابطة جديد رابطة كمان. ومفاجئ بعضوية لرابط العالم الإسلامي ولكن حقيقة ما تفضل به هذا شيء كبير وجزاك الله خيرا وأنا شرف لي أن يكون يعني من يتولى أمر الحملة ودعمها <تصفيق> بهذا <تصفيق> على هذا المستوى ربنا يا ربي احفظك من كل سوء وأجزي خير الجزاء <تصفيق> وأشكر لحضرتك يا أخ هاني جزاك الله خيرا ولقناة الخالجية والدكتور أكبر. سعيد ولا شك أن هذه اللحظات ستبقى مكرمة دائما أتذكرها لأنها لحظات غالية في توقيت غالي وربنا يتولى مثوبتكم يا ذا الجلال والإكرام فانتظرك الأربع اللقاء إن شاء الله